وَلَا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قُلْ ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم قل ان الهدى هدى الله ان وَعِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عليم.